الأصول الفرق بين أهل السنة والمعتزلة المارقة قلنا الاعتزال الجديد في عصرنا هذا هو تقديم أصول تقديم العقل على النقل وأن هذا منهم محاربة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وتمس السنن إظهار البدع وإظهار البدع طيع الدين لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البدع إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا ونسلم يقول عليكم فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد نسأل الله أن يجعلنا مستبسكين بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهم يقدمون العقل على على النقل يهدرون السنن ويقدمون عقولهم التي ركبت في رؤوسهم تركيبا لا يعلم به إلا الله رجل فعلها ويقولون هذا هو الحاكم في يتحكمون في النصوص بعقولهم لذلك ردوا كثير كما قلنا من الحديثة ردوا كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر مبين لأنهم ترهم يعني يتلاعبون وأيضا يتجرؤون على السنن استهزاء وهذا يعني والله والله الذي لا يرى الاستهزاء بسنة من سنة النبي السلام استهزاء بالنبي يعني تصف دائره الكفر الكبرى ناس الله لنا ولهم العافية في هذا الباب قلنا بعضهم أن بعضهم قال لي بعض الإخوة للثقات قال لي أنه سمع امرأة تقول يعني الآن بقى أنتو تقدمتم جدا والآن العام 15 مش العام العقليه المفروض تتفتح فما تتكلموش بقى عن صعبان أقرع ولا شجاع أقرع ولا بقصة ولا بغير الشعر ولا فكلام من طريقة استهزام فلذا كنا نبين ما لا يتقبلونه الآن ولا بد لنا أن نقول أن هذه ثوابت تحارب ثوابت الدين لابد أن تقف راسخها فمن هذا الكلام أنهم ردوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ردوا حديثة التي تثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأوجز الكلام في السحر لأنا فصلت في قول قبل ذلك لكن سأوجز الكلام في السحر بتعريفه والكلام عليه والكرامة والمعجزة العلاقة بينهم وأبين أن السحر له حقيقة مؤثرة وخلاف العلماء في ذلك وبعد ذلك الحقيقة المؤثرة هذه كيف أسرت على المسلم وهل سحر أم لا وشبه هؤلاء الذين يتكلمون هؤلاء شبه هؤلاء المتكلمين الذين يردون حديث النبسلم ببعض الشبه العقلية التي عندهم فهم ردوا حديث سحر النبسلم النبسلم سحر وهذا ثابت بأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كم وكم قد دبروا بقتل النبسلم وإن هو أمر السحر السحر لغة هو كل ما خفية ودقة ولطف كل ما خافية ودقة ولطف هو من السحر هذا معنى السحر شيء في الظلام شيء لا يدرى لا يلمس هو كل ما خافية ودقة ولطف والاستلاح هو رقا وعقد تحدث أو يحدثها المر مع الاستعانة بالشياطين مع الاستعانة. وهذه مهمة جدا مع الاستعانة بالشياطين والحق بأن السحر بهذا لقولنا مع الاستعانة بالشياطين فإن هذا السحر هو السحر الأكبر فالسحر نوعان سحر باستعانه وسحر خلى من الاستعانه سحر بالاستعانه بالشياطين وسحر خلى من الاستعانه بالشياطين إذا السحر نوعان الأول سحر بالاستعانه بالشياطين وهذا كثير جدا تجده في بعض الفجر الكفره تجده اقوى ما يكون في الافارقه وايضا المغرب وهذه سحر كما يقول السحر الأسود يتقنون كيف استخدام الشياطين في هذا السحر صراحه هذا قتال فتاك وهم ليل نهار يعيشون في ذلك ولأن أنا سمعت أن في اعلانات الطب الروحاني والطبيب الروحاني كلها هؤلاء سحرة دجازلة كل هؤلاء دجازلة فهذه المناطق فيها استخدام السحر أو استخدام الشياطين في السحر ده نوع الأول ولذلك تجد لهم خوارق عداد شديدة جداً كما قلنا يطير في الهواء يمشي في الماء يبقى معك هنا وبعد ساعة يتصل الرجل عندك من السعودية مثلا او من مكة ان الرجل بيطوف في بالبيت يأخذه يطير به وهذا قاله شيخ السلام تمية قال رأى بعيني هذا الامر يعني هو يعلم ان هذه تحدث ليه الناس هذا بالنسبة للسحر باستخدام الشياطين يفعل له خوارق العادات التي, التي هي حقيقة امام عينك تصنع له يأتي بما ممكن يسرق له الاموال كمان ممكن أنه يستقلل يدل على الأموال المسروقة يعني يجعله رجلا فازا أمام الناس والثانية من السحر هو سحر أعين الناس وهذا في مصاف صحرة موسى وعجيب صحرة فرعون وهو في عصر موسى عليه السلام هؤلاء الآن كفرهم الله مع أن السحر لو من النظر فيه لم تجد إلا هو إيه إلا سحر الأعين لأنهم كانوا يأخذون الحبال وجعلوه على هيئة حيات وكانوا قد يعني صبغوها بالزئبق صبغوها بالزئبق ولما يعني ألقى موس... لما العصيان امام فرعون تحركت أمام الناس تموجت امام الناس كانها كالموج الذي يتحرك فاخذت بعين الناس وهنا الله على قد اثبت ذلك واثبت قوه هذا السحر بقوله ايه فسحروا اعمى الناس واسترهبوهم قال وجاءوا ده القائل الله جل في هذه اتقان اتقان الصنع عندهم وجاءوا بسحر عظيم حتى ان موسى ابتعدت فرئيس وخاش على نفسه ولذلك طمأنه الله وقال لا تخف انك انت الاعلى وقال على الكفرة ولا يفلح السحر حيث حيث اتب الغرض المقصود هذا النوع الثاني من السحر الحق بان الجماهير الآن اختلف العلماء في حكم السحر بنوعيه الجماهير الأئمة الثلاثة رأونا أن السحر بنوعيه على الكفر والكفر المخرج من الملة هذا كفر يخرج من الملة واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا منها أولا عموم قول الله العالم واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا؟ تكفر هنا ما انما إنما نحن فيتنا... سلوب حصره الآن إنما نحن فتنه عند تعليمك السحر قال فلا تكفر بإيش بتعليمك السحر يعني هذا الكفر كان من أجل السحر ده قال واتبعوا مثل الشياطين على الملك السمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لما العلة بيانها الله على ها؟ لأنهم كان الادمار هنا في التعليل لأنهم يعلمون الناس السحر فهذا كفر وأيضا قد قال الله جلال فعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى وعدم الفلاح لا يقال في المؤمنين حتى لو كان فسقا فاجرا حتى لو غلبت سيئاته على حسناته فإنه في مآله إلى الجنان فلا يقال لا يفلح الذي يقال فيه أنه لا فلاح له هو من هو الكافر الذي يخلط في نار جهنم قال وقد قال الله جل فعلا واصفا لهؤلاء قال ولا يفلح الساحر حيث أتا وقالوا هذا الكفر يعم من نوعين يعم من قالوا لأن سحرت سحرت فرعون أتوا بسحر الأعين لا باستخدام الجن ولا استخدام الشياطين وكفرهم الله جل في علاه وقال وقال وقال, وقال الله جل في علاه ولا قال قال والقي ما في ما في ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنع, صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فوصفهم أنهم لا يفلحون وهذا لا يكون إلا في إيش؟ إلا في الكفر، فقد كفرهم الله الليل اللي وعلا بذلك وقال أنهم لا يفلحون إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كما في سورة يومس، الغرض المقصود قالوا بنوعيه أما الشفع فقال قال بأن السحر كفر، تماماً اتفاقاً السحر كفر، لكن الكفر كفران، كفر اكبر وكفر أصغر أما السحر باستخدام الشاتين فهو كفر أكبر، بقول الله على يا ما عشوا من عشر يا ما الجن قد سلسلتوا من الإنس من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض رب لغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها فقالوا إذا استهلت يستخدم فيه الجن لابد أن نقول كفر يخرج من الملل ان الله عزوجل وصفهم خالدين فيها وأن الجن لا يمكن أن يستمتع بالانس إلا أن يستمتع أولا الجن بالانس بأن يصرف له العبادة يزجد له أو ممكن يستهين بالمصحف يسب القرآن يسب رب القرآن عاوز بالله يعني الله أن يثبت الإيمان في خلوبنا فقالوا بعدنا السحر قولا واحدا بالإجماع أنه كفر أما سحر الأعين باستخدام هذه العقاقير هو كفر لكنه وسيلة للكفر الأكبر وليس كفرًا أكبر ليس لأنه لا يعتقد في نفسه ذلك هنا لما نقول وجهة النظر في الكفر باستخدام الشياطين أنه صرف عبادة غير الله جنة في علاه طيب وفي النهاية أيضا أنه سيعتقد أو يجعل نفسه ربا مع الله هذا الوجه الآخر الذي لا يعلمه كثير من من من تكلم في هذه المسألة يعني كفر الساحر كفره وكفر الساحر الذي يستخدمه في هذا الباب بسلام الشياطين أنه, أنه ينزل نفسه منزلة زيرة الإيش رب جنة في علاه أنه الذي تصرف الكون وأنه الذي بخوارق العادات فهو لا يرى في نفسه الربوبية وهذا كفر آخر مركب على الكفر أما هؤلاء الذين يستخدمون سحر أعين الناس أقصى ما يعتقدون أنهم إيه أنه انهم يستطيعون جذب أموال وأنظار الناس بخفة اليد وبالافعال التي يفعلونها لذلك الإمام الشافعي قال هذا كفر أصغر يصل الى الكفر الأكبر نعم لكنه كفر اصغر وليس بكفر اكبر وهذا الرجع الصحيح هذا القول هو الراجح الصحيح لا محيد عنه التفصيل عند الشفعي هو الراجح من قول الجمهور أما قولهم بأن الله كفر صحرت في العون مع أنهم أتوا بسحر كما وصف الله تعالى وصحروا أعيبنا الناس كنا ما كفرهم من أجل السحر فقط كفرهم لأنهم لما أتوا بهذا السحر قالوا بعزه في العون إننا نحن الغالبون كان الكفر بانهم إيش بانهم اعتقدوا في في العون بل وإن لم يعتقدوا صار في الدعاء لإيش؟ لغير الله جدا في أولاها فهذا ما أصل الكفر عندهم هذا أصل الكفر عندهم لا السحر وحده لا السحر وحده وهذا راجع الصحيح والتفصيل عند الشفعي هو الصحيح يبقى لنا الكلام على أن السحر له حقيقة مؤثرة وهذا أيضا بخلاف بين العلماء بأن الأحناف قالوا السحر, السحر تخيل وليس فيه حقيقة مؤثرة السحر تخيل وليس فيه حقيقة مؤثرة وهذا كلام, كلام صراحة بعيد مخالف لظاهر الأدلة والأحاديث والقرآن الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن شياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على المكان بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوج يفرقون يتع... ما يفرقون عمله تسير وإمعانا في الإزبات النظر على رعلا قال وما هم بدارين به من أحد إلا يبقى هم سيدرون لما يدرون سيدرون هم سيدرون لكن لا يمكن الدراء أن يقع إلا, إلا بإذن الله فالحق بأن السح له حقيقة مؤثرة له حقيقة مؤثرة وفصل الخطاب في قول الرحمن جل في علاه عندما قال وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله وأما قول الإمام أبا حنيفة فقول بعيد والحق بأن السحر له تأثير لا سيما وأننا سنأتي إلى المسألة الكبرى وهي المسألة المهمة جدا في هذا الباب وهي مسألة هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا لأن إذا قلنا بأن السحر له حقيقة مؤسترة ونحن بصدد الرد على من هؤلاء الرد على هؤلاء العقلانيين المتكلمين معتزة العصر الذين ينكرون هذا الباب فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر نعم سحر سحر النبي صلى ويثبت ذلك بالأثر وبالنظر مع أجماع الصحابة ولا يمكن بحال من الأحوال أما إثبات سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد ورد في الصاعحي ورد الحديث في الصاعحي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره لبيد بن الأعصر لاسيما أن هناك حديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما اشتد الأمر عليه قال أما رأيتي أنني قد استفتيت ربي فإيش فأفتاني فافتاني استفتيت ربي فافتاني وبين الله جل وعلا له أن لبيد بن الأعصب كان قد سحر له سحر للنبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي سحر للنبي في مشتن وايش ومشاط في مصر ومشاطه وايضا القاها في بئر زروان القى هذا السحر في بئر ذروان وكان يتأثر الام السلام بهذا السحر الام السلام كان يتأثر بهذا السحر وتأثير السحر, السحر على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بما قالته عائش قالت كأنه يأتي أهل وهو لم يأتي أهله يخيل إلا أنه أتى ولم يأتي أهله. هذا الذي كان التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الام يرى ببعض التعب والإعياء في البدن من هذا السحر فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونحن نقول أولا الأثر أذبة سحر النبي وسلم وهذا الحديث في الصحيح في البخاري وإيش؟ ومسلم أعلى درجات الصحة والأمة بأسرها قد تلقت الحديث بالقبول عقلا أيضا مجوزو السحر يقع على النبي صلى الله عليه وسلم لأمون كثيرة لأن هذه من عمات النبوة بأن النبي بشر فيعتريه ما يعتري البشر إما أنت الذي يرد ذلك رجل من رجلين رجل طبعا جاهل لا يعرف شيء عن الأسانيد ولا الحديث ورجل آخر يقدم عقله وهذا التفكير الضيق يقدم عقله على النخلات الصحيحة ورجل ثالث ورجل ثالث يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم غير اعتقاد صحيح يعتقد أنه من النور يعتقد أنه من الملائكة يعتقد أنه رب هذا ممكن أن نقول أن نتكلم عنه في هذا إذا نحن نقول بأن أحد ثلاثة يردون مثل هذا الحديث منهم الذي يقول بأن النبي صلى لا ظل له والنمسلم خلق من نور. يبقى إذن لا يتأثر النمسلم بهذا السحر ولا السحر يؤثر. على يرده بذلك للغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أو العقلانيون الذين يقولون نحن نقول اذا إذا سحر النبي فلا عصمه. فنقول لهم الآن قفوا. نبين لكم الخطأ الفاحش الذي أنتم فيه. اولا النبي سلم بشر. نزمة بشارة النمسلم. فإن كان بشر فهو يعتريه ما يعتري البشر. إذا السحر له وجود. والسحر واقعا أمام الناس لا أحد يستطيع بحال أن ينكره أنه واقع على ممتاز أنت المستيقص فقط واقع على البشر والنبي من من البشر إذن لابد أن يقع عليه طيب وإيش الدليل قال الله دالة دا في علام قل إنما أنا بشر مثلكم لكن أرفع درجة يوحى الي وانظر إلى هذا لان في الآية حلل كل الإشكالات طيب إزاي؟ ونقول انما انا بشر مثلكم، يبقى يعتريني إيه ما يعتريكم، صح؟ لكن يوحى يبقى جانب هنا في جانب أرفع، الجانب الأرفع ده نحن لا نشاركه فيه، يبقى هذا جانب ايش خاص، والخاص لا يمكن أن يتأثر بشيء، الخاص لا يقع عليه التأثير، وهذا الذي سنبهينه يبقى قال النبي، الله جل في قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ليه إنما إلهكم إله واحد للآخر الحديث لاخر للآية وفي الحديث قال وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى يعتريه ما يعتريه يبقى الوهب والغفلة والنسيان يصيب المسلم على أنه بشر صحيح؟ لذلك المسلم لما صلى بالناس ارتجت آية فلما انتهى قال في القوم أبي ناسي آية يريد أن يذكرها أبي بالآية وايضا لما مر المسلم على سالم او على غيره ويقرأ قال رحمه الله قد أذكرني آية كذا وكذا قد أذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها نعم نعم ممتاز جزاك الله خيرا ايضا الواقع في حديث ذي اليدين صلى وسلم من الركعتين فقال ابن سلم اقصد صلاة ام نسيت لا هذا ولا ذاك فلما وجد ان الجميع يتفقون بكلام مع كلام ذي اليدين فقام فصلى واتى بالركعتين وابن مسعود قال ابن سلم صلى بهم الظهر الخمسا ولما ذكر قام فايش استدار فسجد سجدتين لسه نعم سنأتي هو هذا هو هذا اللي نتكلم فيه هو هذا فاذا عندنا دليل دليلان الان دليل الاول بالاثر الذي سبت والدليل الثاني بالإيش بالنظر على بشريته صلى الله عليه وسلم اذا يعتريه ما يعتري البشر اما المتهوكون فقالوا عندنا ما يمنعنا من قبول مثل هذا الحديث الأول لو قلتم تأثر بالسحر والسحر له حقيقه واهل ان بان السحر له حقيقه فتاثر لانهم يقرون بالسحر لا ينكرونه يقولون أنه قلتم بالسحر بأنه لا حقيقة ونحن معكم أنه لا هو حقيقة إذن تأثر المسلم بالسحر وتقولون بأنه تأثر بالسحر هذا تكذيب لقول الله جل في والله يعصمك من الناس لا سيامة بأن المسلم في الليل قام شعر بشيء فقال من من يحرس رسول الله حتى سمع صوت السلاح قال من قال سعد نبي وقاص جئت وحرس النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله رجع استجابة له في وقته قاله الآن يبا إذن فين الله يعصمك من الناس لأنه بعد ذلك نزلت الآية فقال سعد بن وقاص اذهب فإن الله قد عصمني والله يعصمك من الناس فإن قلتم تاثر بالسحر تأثيرا حقيقيا إذن أين والله يعصمك من الناس أين هي والله يعصمك من الناس هذا تكذيب للآية الشبهة الأولى هو الآن أنهم ضربوا عقلية التأثير بإيش في الاسم الثاني قالوا هذه مقدمة ونتيجه قالوا لو فتحنا الباب لمسألة السحر وأنا مسألة سحر أي حديث قاله يبقى استغفر الله يعني حشاء حشاء لو قلنا سحر يبقى في بعض الأحيين مع تأثير السحر يحدث الايش استغفر الله الغفلة أو الاختلاط صحيح ولا لا أنتوا عندكم يا محدثون تقولون بأن الحديث المختلط قبل وبعد يبقى معنى ذلك أنا في وقت السحر المتأثر به كيف أقبل الحديث هذا ولما يأتين الحديث حقول من كلام من كلام النبي ولا كلام الجن الذي الذي أو السحر الذي أو تأثير السحر الذي كان عليه لا سيما وأن عائشة قالت كان يخيل له أن ياتي تمراته وأنه لا ياتي, يأتي. هذه شبه الثانية التي قالها المتهوكون وهذا كلام والله أوجها من بيت العنكبوت الطفل الصغير يأبه أن يقبل هذا الفطر تعب هذا النبي بشر والنبي صلى الله عليه وسلم يعتريه يعتري البشر بل إن مسلام سكرات الموت اشتدت عليه أكثر من غيره عندما كان يضع يده على الركوة وياخذ الماء ويقول سبحان الله ان للموت لسكرات ولما ابن مسعود يدخل على المسلم يجد يتوعك وعكه شديدا يقول ان جت توعك وعكه قال نعم لا ويقول له لا لك اجل متاجر الرجلين يقول نعم اشد الناس بالانبياء في الامسل في الأمثل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشه وهي تقول يقول بل أنا وراء ساء وجحش المسلم ووقع ان مسلم على فرسه وكاد النبس سلم يقتل في, في, في أحد حتى أذاع وشاع هذا المخالف الشيطان بأنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم بل سن حديد المغفر دخل في وجنة النبس سلم والدماء ما كانت تقف تسيل عايش فاطمة رد العرضها كوت المكان أخذت الحصير فحرقته وجعت الرماد في جرح النبي سلم حتى يسكن فلا يسيل الدماء كل ذلك حدث للنبي صلى الله عليه ومرض النبي وعاده الصحابه وصلى بهم جالسا ثم اشار لهم ان ايش اجلسوا يعني كل ذلك يعتنى به شريعه صلى الله عليه وسلم وثابته في ذلك والسحر نفسه الامر بل اليهود يعني مش سحروا فقط دبروا لقتله في اكثر من مره اكل الشات المسمومه ودات الشات وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم اني مسمومه والبر المعروف بعد ما اكل مات مات وقتلها الرسول صلى الله عليه بها قتلها به ما قتلها من اجل انها سحرته وهو مات الرسول متأثرا بالسحر ايضا قد دبروا لقتل النبي سلام عندما اتوا به وجعلوا رجلا فوقه فوهة البيت ليلقي بالصخرة على النبي سلام فجاء جبريل فاخبره فمشى النبي سلام سريعا منهم فدبروا لقتل بشر إنه بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر فأما الشوى التي اتوا بها التي هؤها من بيت العنكبوت قالوا السحر ينافي الأسماء قلنا هذا خطأ, خطأ بي السحر لا ينافي الأسماء بحال من الأحوال لأننا لما ذكرنا أو قبل أن نفصل هذا القول لما ذكرنا السحر وقلنا السحر له تأثير طب تأثر بين بي النبي صلى الله عليه وسلم أم تأثر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه عندما أظهرت هذا التأثير أظهرته وين في أي محل إذن عائشه تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر وتأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في البدن ياتي اهله أو كانه اتى اهله ولم يأتي أهل وهذا يسمى ايش تخيل كاحلام اليقظه انت جالس تبحث تتمنى ان تكون متزوجا الاولى والثانيه والثالثه ولك تجارة ولك قطار وانا عندي دكتور زميل في دبي الله يحفظه اسمه الدكتور ايمن هذا لا يرافقني لا يتركني ابدا ربنا يجمعنا على خير يعني من عشرين سنة أنا وهو هناك من عشرين سنة وكان دائما الشيخ يسمع ذلك الشيخ محمد اسماعيل سمع منه ذلك الشيخ محمد اسماعيل سمع منه ذلك كل ما يقول له ما تتمنى يقول أريد طائرة خاصة وشنطة مليئة بـ بـ بالمال بس فقط عشان أغني طلبة العلم أنا أنقلهم لمجالس العلم. فأنا كنت في بعض الأحيين أتحق وبعض الأحيين أنتظر ما يقول بعض الأحيين حقا أبكي أقول هذا الرجل جلس ما عملش أي شيء من اللي قاله وأكتب عند رب. يريد يسر على طلبة العلم أن يجلسوا في المجالس فكان بيقول لشيخ محمد بيقول لما علمت بذهبية المجالس بفضل المجالس وما فيها من الخير تمنيت لا إن لأكون خادم لطلبة العلم أنقلهم من مكان لمكان الدروس بحيث أنه أصلا لا يجدون مشقة عند عند تحمل الدروس مثل هذا يأخذ الأجل عند رب يجعل فعلا هما بالأجل إيش؟ هما في الأجل سواء أحلام يقص أنك تحلم وهذا الذي يحدث التخيل في السحة تخيل الإنسان نو أهله ونو لم يأتي اهله كما انه يمكن للإنسان أن يحلم بذلك في النوم فهي المسألة مسألة تأثير على البدن فقط لا تأثير على العقل ولا تأثير على القلب كما سنبين بإذن هم قالوا هذا يكذب العصمة قلنا لا يكذبه لأن الله لما ذكر العصمة ذكرها وفصلها يعني ما ترك التفصيل لكم ولا ترك التفصيل له هو ليفصل لا التفصيل فصله الله يرفع علي عندما قال كيف السياق قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الا لم, لم, لم تفعل فما بلغته والله يعصمك من اذا العصمة كانت في في البلاغ السياق هو يبين ذلك يا الرسول بلغ قال والله الناس فالا تفعل والله يعصمك من البلاء يبقى كان السياق سياق بلاء وانظر هل المقصود في الآية وإن كان قد يقول لك أنت تقاعد قاعدة العبر من اللفظ لا بخصوص السبب صحيح ولا لا ولو كان السياق من المفسرات عندنا الدليل على العموم والله يعصمك من الناس لسيما لما جاء سعى المعقاص قال اذهب فإن الله يعصمنا فقال والله يعصمك من الناس فنقول طيب الذي قال بذلك هو الذي بين أنه لا عصمة في البدل اخرجه و عزاك انه قال تصريحا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على اعقابي فلن يضر الله شيئا وسيجز الشاكر. الشاكري بقى الله دلاله فعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات أو, او قتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بان اسوا الناس مكانه عند الله دلاله فعلا وأعظم ناس جرما من قتله نبي أو قتل من نبي من قتله, من قتله نبي أو قتله من نبي أو قتله نبيا يبقى من قتل نبيا فهو أسوأ البشر ومن قتله نبي فهو أيضا أسوأ البشر لا سيما أنك ترى أن الأنبياء منهم من القى في النار بالوثاق ومنهم من قتل حقيقة يحيى وزكريا منهم من كاد يقتل كموسى وكعيسى فالانبياء معرضون لكل مثل هذه الأمم والله يعصمك من الناس والله على قال قال أفإن مات أو قتل والأحاديث كثيرة جدا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وبكى ابن مسعود عندما سمع. يحكي عن نبي قد, قد, قد, قد ألقى قومه أو الحجاره الحجارة حتى أدموه وصبر على ذلك بكى ابن مسعود لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقصد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وبعدما سجد جاء هذا البئيس التعيس بسلة الجزور فوضعها على ظهر وابن مسعود لا يحرك ساكنا يقول ليس لي حماية فذهب إلى فاطمة فجاءت فاطمة رضي الله, الله فنزعت ال ال ال ال سل الجزور مع ظهر بابي هو أم وجاءت ودأت اليهم تجدع وتسب فيها ولا في هؤلاء جهل وفي غيره النبي صلى الله عليه وسلم يشرب السم ويتاثر بالسم ويظهر ذلك في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه تأثر موتا بهذا السم النبي صلى الله عليه وسلم على الحديد دخلت في وجعه النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد كذا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب ومن شده جوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على كان كل صحابي يربط حجرا على بطنه وهو يربط على بطنه ايش حجري اين الاسم وانا في البدن نبيدنا العسمة عسمتان عسمة معنوية عسمة في القلب والعق وعسمة في البدن عسمة البدن غير موجودة يعني غير متكاملة ممكن تكون موجودة غير م... لكن متكاملة غير متكاملة لأن الله العلاق قد قضى في الدنيا أنه لا بد للبلاء أن ينزل على المؤمنين ما أصاب المرء من نصب ولا واصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت إلا كانت له كفارة فهذا ظاهر جدا بأن هذه العسمة التي قالها الله العلاق لنبيه أنه... أنها العسمة على البلاغ انها لا يسمع على البلاغ لا لا على... على... على على ها على يبقى الآن ما خلفنا الآية يبقى ما كذبنا الآية بل ضبطنا فهم الآية بأن لما قال الله والله يعصمك من الناس يعني والله يعصمك من الناس عند بلاغك وفي عقلك وفي, إيش؟ وفي قلبك لأن هذا من, من مهام بل هو اهم واعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما نقول للقائل بهذا الكلام أنت, انت انت الان تؤمن بأن اليهود سموا وضعوا السم في الشات أو في زراعة الشات الاكل او اكلها يقول نعم نقول هذا اين والله يعصمك من الناس أنت تقول بان في غزوه احد أن المغفر دخل فيه وجنه الرسول يقول نعم نقول له اذا اين عصمه الله تعالى تتكلم به يبقى كل من صدق بهذا كانه كذب بالعصمة أو تقول لا العاقل اللبيب يقول كل من صدق بهذا يقول بأن العصمه عصمتان والله دعاء لما ذكر العصمه ذكرها في إيش في الوحي فقط في الوحي والقلب والعقل الوحي والقلب إذن التأثير السح ليس على القلب وليس على العقل الشبهه الثانيه التي عندهم قالوا بإذن إذا قلتم بأنه تأثر بالسح فكيف ناخذ بهذا الحديث لعل الجن يتكلم على لساني قلنا هذا أخبث من الأول هذا الكلام الأول لعل لكم فيه مندوحة أما الثاني فهو أخبث ما يكون قلنا لما قلنا لناكم لو قلتم بذلك لازمكم أن تكذبوا ربكم جل في علامه قالوا كيف قلنا قد قال الله تعالى إننا نزلنا الذكر قلنا له قالوا إذن يبقى أنفوا أنفوا إن هو صحر حتى نقول بالآية قلنا لا نقول هو صحر لأنه بشر كما أنه ضرب كما أنه السيف كذا يقتله كما أن رجل اختار السيف كذا يقتل النبي سلم كما أن الحديدة دخلت في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن السلم قد مرض كما أن الرسول قال وastsه كما أن النبي قال سبحان الله ان الموت إيه لسكرات يبقى يقول لا هو سحر وهذا السحر لا يؤثر على القلب ولا العقل ولا ولا الروح ولا ولا الوحي لا يؤثر على الوحي بحال من الاحوال يبي هذا هو الرجل الصحيف هذا الباب أنه لا يؤثر على الوحي مفهوم هذا الكلام إذا نقول لهم أنتم إذا قلتم بأن الوحي بأنه تأثير, تأثير السحر على الوحي إذا نمفيه نقول قد كذبتم بقول الله يرفع له إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه نقول الآن الوحي محفوظ والكتاب محفوظ والسنة محفوظ لأن الله جعله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه وقد قال الله تعالى مبينا ان سلام بلغ أتم البلاغ أتم البلاغ عندما قال ولو تقول علينا, بع... ولو تقول علينا بع... بعض الأخواء لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوقتين فما منكم من, من أحد عنه حادث وهذا لم يحدث لم يحدث للنبي النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك أنه إيش لم يتقول على الله بعض الأقوياء ولو قلتوا جن يتكلم يبقى تقول على الله بعض الأقوي وهذا لم يحدث وهذا لم يحدث وقد قال الله تعالى وأتم وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنه وإنا له لا وقد قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يبقى حين البلاغ لا يمكن أن تنسى بحال من الأحوال سنقرأ فتنسى إلا ما شاء الله إنه, إنه يعلم جاهل وما يخفى إلى أخ الآية وقال الله جعل لا تحرك به لسانك وتعجل به إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه على لسانك بالبلاغ وأيضا بالبيان لذلك فإننا مسلم لا يتكلم إلا بالوحي قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذه فصلة كيف؟ أعمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام قال الله تعالى أن هذا الكلام الذي تكلم به هو وحي فكان فصل في الخطاب بناهم قالوا أنه ممكن يكون الكلام كلام الجني فلو كان الكلام كلام الجني فأين قول الله العلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيش يوحى وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلامه أهل مكة قالوا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر فكلامه كلام البشر ويعتريه ما يعتري البشر من, من الغضب من الرضا من الضحك فكيف تكتب عنه كل شيء فلما ذهب عبد الله بن عمر العاص وقال القوم يقولون كذا وكذا قالوا له لما تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر فهو يغضب فهو يرضى يتكلم بكلام يمكن ان لا يريد أن يتكلم بمثل هذا الكلام فلما راجع عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق والحق هو لا يكون من كلام الجن ليس بحق بحال من الاحوال ولو تكلم بحق لأنه حتى لو كان يتكلم بحق فلا يمكن لنا بالسلام أن يتكلم بمثل كلام الجن لأن الله تعالى قال ان نحن نزلنا الذكرى وإن له لعيش لحافظون يعني حتى لو الجن تكلم حق فان بالسلام يأبى أن ينسب له هذا الكلام لأنه لو نسب للنبي ينسب لمن لله جل في علاء والله جل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ماله. يفعلون. الغرض المقصود بان هذه ادله دامغه على أن كل ما وصلنا من الاحاديث او من القران هو من وحي الله دل في علاه لا مدخل الجن فيه بحال من احواله باذن الخلاصه في هذا الباب النبي سحر نعم سحر والسحر كان له تاثير نعم له تاثير وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بي حقيقه لكن هذا التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم كان تاثير ايش؟ كان تاثيرا بدنيا تاثير على البدن فقط لا تاثير على العقل ولا تاثير على القلب ولا تاثير بالتالي على الوحي بحال من الاحوال ولا تاثير على البلاغ لانه قد اتم البلاغ في حجه في حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس جميعا عندما قال الله الله في النساء اتقوا الله في النساء ثم قال صلى الله عليه وسلم هل بلغت فقالوا ايش؟ الله نعم, نعم بلغت قال اللهم فاشهد اللهم إيه اللهم فاشهد وقد بلغ تم البلاغ بابي هو وأمي هذا ردا عليهم في هذا الباب